لتبلون في أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م و ل ت س م ع ن من الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم ومن الذين أ ش ر ك و ا اذى كثيرا و إ ن تصبروا وتتقوا ف إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في, خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ا ل أ ب ر ا ر ربنا و ا ت ن ا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ا ل ق ي ا م ة القيامة ولا يوم ولا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة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 وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل إ ل ي ك م وما انزل اليهم خاشعين لله, خاشعين لله لا يشترون ب آ ي ا ت الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم